الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة الحمد ل ل العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء ما السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى بالقول السر خلق فجعله له يعلم في في أخرج أحوى وأخفى فسوى فهدى قدر فإنه وإن نجهر تحت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 ب ص ر ا ح ة ا ل ق ض ي ة و ا ض ح ة قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إ ن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير البنصر ب ن ا إ ل ى يومنا هذا لم نعي هذه المنطلقات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 ز ع م ا ء حركات التمرد في دارفور قالوا له فلان الفلاني من الحركات لا تنظم ل إ س ر ا ئ ي ل واعمل مكتبه كذا ق ا ل لهم إ س ر ا ئ ي ل كان ك ع ب ة الله خلق ه له ياخي يا أ إ ب ل ي س كعب الله خلق ه له إ ب ل ي س ما كعب في أ ك ع ب من إ ب ل ي س الله خلق ه يعني ك و ن ربنا يجعل الشر أ و يخلق من هو ش ر معناها رضي الله به ق ل له هذا م ن ط ق ده و د ه كان ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة ب ا ل م ن ا س ب ة يعني ا ل قال الكلام ده كان ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة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 الزرع في القبيلة ا ل فتنة في س ولكن د ا ا ن من ت ا الأسود طلعوا أول ما شالوا ب أول م السلطة الكتاب الأسود وطلع ل يجب ز ر ع القبيلة ل أ ل يصل أن ان ل ل أو لأجل أ يقول علي وعلى أ ع د ا ئ ي مما لا دين ولا خلق ا له م إ ل ا ا ل س ي ا س ة و إ ل ا الكرسي و إ ل ا الوصول للمنصب فقط من الميكافيليين الذين يقولون ا ل غ ا ي ة تبرر ا ل و س ي ل ة ولا غ ا ي ة ن ب ي ل ة حتى تبررها الوسائل الخبيث معلش كلام س خ ن لكن لا بد يسمع ولا بد يقال الدوافع و ا ض ح ة الدوافع ع ق د ي ة والمنطلقات منطلقات د ي ن ي ة ولا يزالون يقاتلونكم لا ي أ ل و ن ك م خ ب ا ل ة ودوا ما ع ن ي ت م قد بدت البغضاء من أ ف و ا ه ه م وما تخفي صدورهم أ ك ب ر ب ب س ا ط ة لماذا لا يدعى المجرم د و ر ج بوش إ ل ى م ح ك م ة العدل وقد أ ب ا د شعبا كاملا ا ل آ ن تقرير ا ل أ م م المتحده س ك ا ت ب و هم أ ر ب ع مليون عراقي بين قتيرنا المشرد لماذا لا يحاكم اليهود في فلسطين منذ متى وهم يقتلون الناس على أ ه ل ن ا في دارفور أ ن يعلموا أ ن الكفار لا ينصرونهم من خالف دينك لا يعمل إ ل ا لمصالحه و أ ج ن د ت ه وسوف يتخذك م ط ي ة للوصول إ ل ى أ ه د ا ف ه ويتخذك معولا لتدمير أ م ة وتمزيق د و ل ة وشعب التكييف الفقهي, الثانية التكييف الفقهي لقرار م ح ك م ة العدل طيب أ ك ل م ك م ب ص ر ا ح ة برضو الناس ما قاعد يتكلموا عنها في ناس ضد ا ل ح ك و م ة ديال من المكتوين بنار الضرائب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 والجبايه انساها والناس ا ل م ح ل ي ة انساهم كويس؟ والناس اللي بيعملوا في البلد فساد انساهم والفصلوق من الشغل انساهم والعندك معاهم عداء انساهم انظر إ ل ى ا ل م س أ ل ة من ن ا ح ي ة ف ق ي ة مجرده ة الإجابة في النقطة. النقطة الأولى قال تعالى قال تعالى الحمد ل ل في نقطتين أعلنوا يعلمون للناس الذين لا نشت وطنيا مؤتمرا ما مؤتمر وطني وما مقتنع بمؤتمر ا ل وطني افضل لكنني مسلم أ ر ج و أ ن أ ك و ن منصفا و أ ر ج و أ ن أ ك و ن عادلا في النظر للقضايا لا أ ج ا م ل أ ح د ا قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني ما ممكن كافر تسلط بيدك على مسلم من أجل أن يكون على سبيل يذل ويهين ويفعل به لا يجوز على على ممكن إنت من أن ما مسلم كافر لا تسلط أجل به ا ل آ ي ة في ص و ر ة النساء و ا ض ح ة ولن يجعل الله شرعا في التشريع ا ل إ س ل ا م ي للكافرين على المؤمنين سبيلا طبعا ً في ناس ب ا ل م ن ا س ب ة عندهم مشاكل لكن انت قلت لك انسى الشيء من طبيب حتى في زول والله أ ن ا مستاجدا منه. مستأجد منه كان في يوم من ا ل أ ي ا م على ا ل س ل ط ة وكان الامر الناهي ف أ ب ع د منذ أ ن أ ب ع د تخبط تخبطا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 ل أ ن ه ع ل ي ب ن أ ب ي طالب رضي الله عنه وهو خ ل ي ف ة المسلمين تحاكمه مع يهودي كلامك سمح اتحكم مع يهودي لقاضي م ن ل المسلمين و ب أ ي قانون بقانون المسلمين و ب ش ر ي ع ة الله ليس ه ن ا ك مانع رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ما معصوم ر ئ ي س ما معصوم ولا غ ي ر ه لو أ ن ه أ خ ط أ يحاسب ويحاكم ويقف أ م ا م القضاء ويتجرد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 انت عارف لو قالوا لي خليل إ ب ر ا ه ي م ادخل ل الخرطوم وفعل وفعل وفعل ي ج د يسلموا ل م ح ك م ة العدل ا ل د و ل ي ة ارفض ل أ ن ه يبقى مسلما مش الكلام ده انتو أنت تفهموا ما عنده علاقة نعم ناس المؤتمر من طلعوا مسيرات ومظاهرات وعملوا تعبية عامة、وكذا. نعم لكن مش خليل إبراهيم معتدي انتو انه لا انه علاقة بانه ناس الوطني استفادوا الاحداث طلعوا لكن خليل يكون وكذا ده عنده استفادوا ده عندنا تعبية وباغي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 إ ذ ا الذين ز ع م و ن أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك يريدون أ ن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أ م ر و ا ان يكفروا به ويريد الشيطان أ ن يضلهم ضلالا مبينا أ و ب ع ي د ة إ ذ ا قيل ل م تعالوا الى ما أ ن ز ل الله الى الرسول ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك صدودا والذي أ ج ز م به و س م و ك م ب ك و ي يا ا خ و ا ن ا بغان امو لبس الله خضر ومشى الضريح والله العظيم انا م س ت ق ب ل وياخي أ تمشي الضريح وت... وتقدس القبر نحن من المسلمين ما راضين ا من الجابوك د ي ن العاملين نفسهم مسلمين الجابوك د ي ن نحن ما راضين ا يجيبوك انت و ب ا ق ا ن أ م و م يعلنها ص ر ي ح ة أ ن ه يريد سودانا علمانيا ونحن نريده إ س ل ا م ي ا حتى ولو تخلت ا ل إ ن ق ا ذ و المؤتمر الوطني عن ا ل إ س ل ا م و م س م ا ه و ش ع ا ر ي نحن لن نتخلى عنه ه ذ ح ق ي ق ة الناس ينبغي يعلموها ب ا م ا ن أ م و م قال نريد إ س ل ا م ا علمانيا لا عربيا ولا إ س ل ا م ي ا لا عربيا دي ما فرق معينه إ ن إن شاء الله م ا يبقى عربي ما, ما فرق معي كثير لكن إ س ل ا م ي ا دي دي حياء و موت عليها نحيا و عليها نموت أ م ا عربيا في بعض كلامه حق العرب عمل شنو العرب و ي ن دين ونصره ي ل ل إ س ل ا م و ي ن جهاد في سبيل الله العرب مثل عرب زي أنا. العرب أ خ ب ا زينا ت ي ن ل الاصليين ذاته يعني اين ب ا ل أ دي السودان بلايزور في هم ا ل كوي ا ي ي عملوا ما دي السودان فارقة خ ب ي يبقى عربي إسلامي دي إن لكنه باجانا سأنا شاء الله ما فاطل اللي بيعمل الكلام ده وريك ق ي ن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 في رجال اعمال في البلد لا يوفق لخير تمشي ل ل ا ج ا م ع تعريفه ما يزيد تمشي ل ل ا ك و ر ة ولا ل ل ا ف ن ا ن ة داريا ن ي ا ل ج و ه ا ولا ف ن ا ن ة ي د ف ع ل ه ا قروش ي د ا ف ع انا تلقاهم بالملايين والله اذا دمس لكم اسمع ا ل كلام دليل ه ا ل ة ا ل ج م ع ة خ م س ة وعشرين س ب ع ة الفين و ث م ا ن ي ة قولوا محمد سيد ق ا ل الناس رجال أمو... اموال دين الماشين ولا الفنانات ويدعموا ل ا الفنانات و في الفساد كما سقطوا سقوط مريع وفقدوا هذه ا ل ن ع م ة وذلوا ا س أ ل و ن ي أ ن ا ل أ ن الله لا يحارب انت وكنت ح ا ر ب النفس لكنت تحارب رب ا ل ع ب ا د ة لذاك ا ل ن ع م ة الله يرحمك يا صلاح قاضي رجل اعمال مؤدب ما يجيب قعدات في البيت ولا النوع الخمور يصلي ص ل ا ة الفجر حاضرا مؤدب ومتواضع ومحترم ويستمع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 وكذا ت أ وكذا للي عملنا الهوى ويا الله زي ما جاب لنا الهوى البارد تجعل آ خ ر ت ه ك ذلك لمن انتهيت قال لي والله خ ف تجيب ا س م ه ماجيب اسمي للناس لكن ا ل آ ن الحمدلله هو توفي وهو في ا ل آ خ ر ة ن س أ ل الله أ ن تكون أ ف ض ل مما كان في الدنيا رجل أ ع م ا ل بدي في الخير والله ما ر أ ي ن ا منه إ ل ا خير والله ي ك ل م ن ي ق ا لم اتكلم الناس المكيفات ش ف ت و التي شايفينها م ترونها ا ل ن الان بحيث المطنعينين ا ل ا ثم بفضل دعمه ده جدا هذه غير اشياء كثيرة ل و د ع ا م معنا س ه م ة ك ب ي ر ة جدا وما ذهبت اليه في عمل خير والله اذكر ل ح د ي و م ا ل ل ي ل ة جاءني رجل هنا قال ل يا اختزول صاحب ا س ر ة ف ق ي ر ة جدا شان من, مصنع من مصانعه قروش ا ر ب ع ملون ي اللي حي وزول ا ل ده محبوس ب ا ل ش ي ك ده ولما ا ل ه عندو سكت ومشتق يمكنك البيت قلت ليا س ع الزول قال كدا كدا كدا كدا. أربعة مليون. أربعة مليون ان ل ل ش ي ي ة أربعة م و أ ر ب ع ة م ل ي و ن مع ا ب ت الله و ل ك ج ي من ان ل ا س ت ت ن ا م ل مع الله ولكن ي أ ر ب ع ان ر ب ع لي م د ي ر ا ل مع ص ق الله بكرة تفكت ا ل ز ولكن قال لي ل م ما ة أ س ا يجب ان ت ت ع ا ن نفكينا ا ل ن مع الله م ولو ل دعي الاخلاق ر بخفف ي ا يدفع اموالهم يتاجروا وعجعملوا مادا كبير يجب بنات عريانات الختيين ماجدوا رجال ولو دجتم دايل بنات عيادات ر ت مافي فبالتالي أ ق و ل لا يجوز التحكم ا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 كتب م ذ ك ر ة التوقيف و ق د م ه ا ل ل ق ض ا ه قضاه م ح ك م ة العدل القضاه سينظروا في وزن هذه ا ل ع ر ي ض ة إ ذ ا ر أ و ا ان ا ل ع ر ي ض ة م ن ا س ب ة والتهم الموجهه م ن ا س ب ة والبينات ق و ي ة سيطلعوا قرار بالقبض على الرئيس لسنا القرار ما طلع ما ي ل ه إسبوع القضاه لسنا قاعدين المدعي العام اللي بيرفع بعد ذاك القرار قرار ا ل م ح ك م ة القاعدين فبرضه كفار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 البنات العريانات يتحجبن ا ل إ ع ل ا م الصاخب الموجود ا ل آ ن يتغير أ ك ل م ك حتى ا ل آ ن مش قالوا البلد والرئيس و ا ل ت و ق ي ف أ م ا م م ح ك م ة العدل أ ف ت ح التلفزيون السوداني والنيل ا ل أ ز ر ق والنيلين والخرطوم ا وافتح إ ذ ا ع ت ه م ن د ر م ا ن غنى في غنى والله أ ن ا مستغرب البلد في أ ز م ة والناس يرقصوا ي غ ن و ا د و ق ت و بعدين أ ن ا مستغرب وسائل ا ل إ ع ل ا م ليست على مستوى الحدث ولما يكون الرئيس ا ر يفتح يطلبوه ت ا ل إ ذ ا ع ا ت وتلقى الغول شغال م ع ن ا شنو م ع ن ا ن اننا م ب س و ق ي ن شديد لكي يربطه الرئيس م ع ن ا كده يا اخي ما معكم ياخي البلد ف ي أ ز م ا تربصوا الراكتين لا اجل هل تغنون ا ج و ا ز و ا ب يغني لما تكون فيه ف ر ح ة دي ف ر ح ة أ س ا ي ع ن ي ن ت م فرحانين ب ص ر ا ح ة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 ربنا لمن تكلم عن الكفار ودوا وودوا ودائرين س و ا ل ي ك م ودائرين في ا ل ن ه ا ي ة ق ا ل ش ن و قال و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فهل صبرنا واتقينا الصبر أ ن تثبت على الحق والتقوى أ ن تفعل الخير ل م و ا ج ه ة المد الشيطاني والشر العالمي و إ ن تصبروا وتتقوا فان إ ن من ذلك عزم ل الآية ل أ م م و و ر في ت س ع من ا ل ذلك ي ن أوتوا ا ت ا ب من قبلكم ومن الذين كثيرة وإن تصبروا وتتقوا تصبروا الذين ذلك أشركوا كثيرة ومن من وإن فإن أذى عزم الامور أ م و وفي و و ر آية ا البغضاء عنتم من بدت قد أ ف ا وما ه م و تخفي ص د ه يتحبونه م لكم كنتم فأنتم أكبر بينا قد تعاقلون الآيات إن كنتم تعقلون فأنتم ولا ولا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 المسلمين ا ل ل ي لو تتمكن من الناس ا ل و ا ق ف ي ن م ع ن ا س ب ا ج ا ن كتار ك اذا ا ن ن ا س ا ل ر ي ح ا ل ل ي ب ي ق و ل و المسلمين د خ و ا ا ل ا ف ا ا ل س و د ك ذ المسلمين ي ق و من ا ل م س ل و ي ن من ا ل ق ب ر و ا ل ر ي ح و ي من ا ل م ع ه م ا ت س م ع ا ل ا ع ل م ا ل م و ج و د ة ا ل ص ح م ا ل م ي ن من ا ل ي م س ل ا ي ق و ل ا ل م س ل م ا ن من ا س ل م ا ل م ي ن عديد يطعن في ا ل إ س ل ا م ل ي ا ل ح ك و م ة ا ل ط ع ن في ا ل ح ك و م ة ا ل ح ك و م ة عندها امن يجيب أ ج ه ز ت ه و ناس ا ل أ م ن و ا ل ش ر ط ة ب يدافع عن نبذ ي لكن يطعن في رب العالمين ع د ي د عشان أ و ر ي ك ان ه البلد دي على خطر والله أ ص م ا ب خاف من الكفار الكافر د ه م ا واضح أ ن ا خايف من المنافقين المندسين الموجودين في أ و س ا ط الناس الذي يريدون اللهو يريدون ا ل ح ر ي ة ا ل م ط ل ق ة يريدون الانحلال يريدون التعري يريدون ا ل غ ز ي ل ة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 ل م و ا ج ه ة نموت فيها كرامه بدلا من أ ن نعيش فيها أ د ل ا ء فتح باب ا ل ج ه ا د وفتح باب التدريب وفتح الفرص وتدريب جاهز يدرب الناس وجهزون و ن ا س ي ك و ن و ا جاهزين خامسا من الحلول ا ل م ه م ة جدا في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ر ة من تاريخ بلادنا فتح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 للدفاع عن هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة والقرار مره عبر مجلس ا ل أ م ن سيدخل السودان في م و ا ج ه ة مع مجلس ا ل أ م ن وهل هو مستعد هل المجتمع متماسك هل ا ل أ م ة روحها ا ل م ع ن و ي ة ع ا ل ي ة لتموت في سبيل الله كل هذه ا ل أ م و ر تحتاج إ ل ى حسم من الان آ ن ا م الأمور التي ينبغي أن نراعيها أن ينبغي في هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ي ر ة من تاريخ بلادنا لا بد من اختراق قضيه ة دارفور د ك م والله انا قلت كثير. اختراق قلته قضية كثير دارفور كالآتي الحركات أهل أهل نتكلم اهلك اهلك اول حاجة اشوفوا المسلحة لا اهل دارفور انهم ذاتهم باريس لا اهلو دارفور تمثل زول لو على انت بتخاف في يا اخي في العراء هم من عن و ب ا ل م ن ا س ب ة دائما انا قاعد اقول في المين برضه في دارفور م ش ك ل ة ح ق ي ق ي ة دي م ا الصواب يختلفوا في اثنين مواطن فقد ابسط مقومات ا ل ح ي ا ة قاعدين في العراء الاكل ب ي د لون المنظمات ا ل ك ف ر ي ة و ا ل ا م م ي ة ا غ ا ث ة فتات ي د لون المواطن في دارفور يعاني لا ص ح ة ولا تعليم وخوف ورعب وقلق المواطن في دارفور يعاني و الحركات بين باريس ولندن و ك ي ف ا ت وفندق و ي ت ك ل م ب ي س م د ا ر ف و ر لا يوجد في السودان أ و ل ا م ر ئ ي س ن ا لي يحول م ش ك ل ة دارفور ل ي ل أ ن ه م رايته و ت ح ت س ل ط ا ن ه و هو مسؤول عنهم فردا فردا أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة طالما هو ا ل ر ئ ي س ودم و ا ط ن ه لا عبد الواحد ولا خليل ولا اغمني ولا غ ي ر ه هو المسؤول المباشر أ م ا م الله ربنا ب ي س أ ل ه أ و ل ح ا ج ة لذلك لابد انه يسعى لحل ا ل م ش ك ل ة ويخترق ب ه ة ا ا ر ف و ر أ ي ح ا ج ة ي ج ا ل و ن ان شاء الله ر ئ ا س ة ذ ا ت ج ا ه ل و ن أ ن ا ا ل ر ئ ا س ة ما عندي كمانه إ ذ ا أنا و ا ر ف و ر ي ما عندي كمانه بس ما تمشي لديك ديك عندي في ه م ش ك ل ة الكفار لكن مسلم أ ص و ما ع ن د ي فيه م ش ك ل ة قال لي بقو رؤسة و ي ح ك م و ن ا ما في م ش ك ل ة ما ما أصل في المشكلة ذاته في هذه ا ل ج ز ئ ي ة فبالتالي أ ق و ل دايرين تحلوا ل قضيه ا ا اختراق دارفور حل مشكلة دار تقول ل جذري دارفور ي ي الدايرين ن شنو ديناكم بس الناس أهاد ليه م أخي نحن ت ي في ن العقيدة ا ل د ي ن أدعونهم مما ي حل حاكم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 ل اللهم ج ت م ا ع ك م ت وتوحد ت ن صفنا ا و أ ي بيننا ف ذات واجتماع القلوب على الحق ا و على ل د يا ا ا رب ل ل ع ي ن اهدنا ل ل م ه ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل الا أنه عنا واصرف سيئة أ خ ل ق فإنه ل انت يصرف ع ا سيئة إ اللهم من أ ر ا د ببلادنا أ و ب ب ق ع ة من بلاد المسلمين سوءا اللهم فاجعل ت د م ي ر ه تدميره اللهم, أكفناهم بما اللهم اكفنا إ ي ا ه م بما شئت